111. وقد ضلوا ضلالا بعيدا 112. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن وَلَا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 113. إلا, طريق إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.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 119. وكان الله عليما حكيما 110. يا أهل الكتاب لا تغلوا وَلَا دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 111. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَرَوْا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سبحانه, سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون, ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 أكُم انتضلوا والله بكل شيء عليم